ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح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 الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَذَرَجُوا لِلَّهِ جميعا فقال الضعفاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالُوا كنا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا كنا لَكُمْ تبعا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ من شيء؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعَنَا أَمْ صَبَرْنَا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شعداء الحق القائمين والقسط آمين اللهم آمين اخواني وأخواتي صورة شائعة وشكل مقبوح ومنظر دميم أنف طويل وأسنان حادة كالخناجر وقرنان ناتئان بارزان تلكم هي صورة إبليس في المخيال البشري هكذا دأب الفنانون على تصويره وهكذا أدمن رجال الدين من كل الملل تقريبا والنحل على تشكيله لكن الشاعر العارف سعدي الشيرازي رحمه الله تعالى يفجأنا في ديوانه بوستان فهو ديوان آخر غير قولستان أو جنة الورد مختلف عنه في بستان يقول سعدي لست أدري هذا ترجم الشعره بالعربية لست أدري في أي كتاب قرأت عن أحدهم رأى في المنام إبليس قد كالصنوبر ونظر كالحور العين عينان جميلتان شهلاوان واسعتان حوراوان وجه كالشمس يشع نورا فقلت له انته يا للعجب فلما صوروك اذا كالح الوجه عبوسا قمطريرا كانما دهن وجهك بالخل هكذا صوروك في ايوان شاهي فارس فقال ما الحيله والقلم في يد غيري انا لم اصور نفسي عدوي هو الذي صورني طبعا هذه الجملة الأخيرة من هذه المقطوعة هي ما أراد الشاعر العارف الكبير وهو شاعر عالمي أن يدير مقطوعته الشعرية عليها على هذه الجملة أن العدو ينصف أيها الإخوة لكن نحن نريد أن نتناول هذه المقطوعة التي فجأتنا حقيقة من زاوية أخرى هل لدينا في كتاب الله تبارك وتعالى أو من صحيح الأخبار ما يؤكد أن إبليس لعنة الله تعالى عليه شائل الصورة؟ قبيح المنظر؟ مقبوح الخلقة دميمها؟ كلا ليس لدينا ما يؤكد هذا باستثناء آية واحدة في كتاب الله من سورة الصفات ليس هناك ما يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى هذه المسألة أنه مقبوح الصورة أقبوح الباطن والسيرة نعم فهو الأقبح دعان الله عليه متتابع الى يوم الدين أما ان يكون مقبوح الصورة عدا قوله تبارك وتعالى ذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنه للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين الآية فيها إشارة أيها الإخوة إلى أن رؤوس الشياطين شائها ومناظرها مقبوحة مسترذله ذميمة ودميمة لكن بعض الملاحدة على ما أشار صاحب روح المعاني اعترض على التشبيه الواقع في الآية قال لأنه تشبيه أيها الإخوة بما لا يعرف فمن هو الذي رأى رؤوس الشياطين لا أحد ولو افترضنا أن أحدا ما راها فهل رآها المستمعون؟ هل رآها المخاطبون بالقرآن الكريم؟ حتى يقع التشبيه أيها الإخوة برؤوس الشياطين؟ والجواب أيها الإخوة من هذه الشبهة المتهافتة الرقيعة سهل جداً وهما ذهب إليه جماهير المفسرين بدءاً من عبد الله بن عباس الترجمان محمد بن كعب القرضي وسائر مفسرين الكبار قالوا التشبيه لم يقع بشيء في الخارج صحيح لم يروا أحد رؤوس الشياطين الناس لم يروا رؤوس الشياطين ولكنه وقع بما قرى واستقرى في أذهان الناس ومخيلاتهم في أذهان الناس ومخيلات الناس إبليس شائه الصورة مقبوح الخلقة وهذا كثير في كلام الابيناء وفي تعبيرات الفصحاء البلغاء كثير جدا امرؤ القيس يقول ايقتلني والمشرفي السيف المشرفي مضاجعي ومسنونة عن سهامه ونشابهه ومسنونة زرق كأن ياب أغوالي والأغوال صنف من الشياطين صنف من الجان أيها الإخوة من الذي راها فضلا عن أن يرى أسنانها الزرق أيها الإخوة المسنونة لا أحد لكن هكذا قر في مخيله الناس أيها الإخوة أن الأغوال أسنانها مسننة ومسنونة زرق كأن ياب أغوالي يمكن هذا كثير جدا إيه اليوم يقولون فلان كالعنقاء فونيكس ولا عنقاء ولا ما يحزنون ما في عنقاء أصلا لم توجد يوما هذا الطائر الأسطوري الفنيقي أيها الإخوة في الأسطورة أيه؟ الشرقية الشهيرة الذي يخرج دائما من تحت الرماد تتجدد له حيوات وحيوات فلا يهلك أبدا مش موجود لكن يصح أن يشبه إنسان كما يقولون بسبعين روحا ينجو من كل مهلكة على الدوام فيقال فلان كالفينيق كالعنقاء يعني ولا ما يحجر يجوز يجوز هذا كثير جدا في كل اللغات في كل اللغات فما الذي ينكر من وقوع مثله في كتاب الله تبارك وتعالى لا شيء إذن هذه الآية ليست نصا أيها الإخوة في قبح صورة الأبارس والشياطين أبداً, أبدا إنما وقعت على ما أشار الحبر وغير الحبر على ما قر في أذهان الناس بعض الناس كالإمام الجبائي راس المعتزله في وقته قال طلعها كانه رؤوس الشياطين يوم القيامه اذا ادخلت الشياطين نار جهنم والعياذ بالله الشياطين ما الانس والجن فان خلقهم تتشوه بلا شك كل من دخل جهنم تتشوه خلقته مباشره وهم فيها كالحون تقلص الشفه العليا ايها الاخوه حتى تصير إيه؟ في منتصف الرأس وتتدلى تلك حتى تضرب سرته هذا يحدث فقط للشفتين وتبرز أسنانه بلا لثة فكيف تصير المنظر هذا هو الكلح والكروح وهم فيها كارحون اللهم لا تشوه تلقتنا بنار جهنم والطبنا يا لطيف بخفي ألقافك وعظم علينا امتنانك واسبغ علينا نعمتك نعم الجبائي يقول هذا يحدث في جهنم للشياطين يعصي منظرها شائهة جدا، مستفظعا. لكن اعترض عليه العلماء، قالوا وأيضا هذا تشبيه بغير إيه حاصل في الخارج. مر الشياطين وقد أُخرج الجنة، وحصل لهم ما حصل. ما هو الصحيح؟ لا في الأول أفضل، الأول أفضل. إذا ليس لدينا آلاف الكتاب، ولا في صحيح السنة، هيو الأخوة ما يؤكد أن إبليس أو الشياطين بعم شائهة الخلق بقرون وأنياب. وعيون من نار إلى آخره وعنوف طويله أيضا مدببة غير صحيح. لو خلق الله تبارك وتعالى إبليس على هذه الخلقة المستفضعة المرضولة لأقام لنفسه العذر في إبائه من السجود لآدم لقال لماذا لما لماذا أسجد له أنا أتصخت قدري لماذا سويته وفي أي صورة من الحسن ركبته ثم تأمرني بعد أن اسجد له وقد مسختني وشوهتني لكن إبليس لم يعتذر بهذا العذر غير الموجود بالعكس بل قال أنا خير من، بإسراء في نفسه مزايا وخصائص، قطعا كان من الناحية البدنية من الناحية التركيبية غير منقوص، كان تاما يتمتع بعافية ظاهرة وبجمال وضاء، فضلا عما وقر في ذهنه المختل يقال إخوة من شرف أصله ومحتديه أنه من النار، ولذلك دخله العلو. ووستس له كبرياءه أن كنت من العالين أه؟ استكبر أنه لا يرى في نفسه نقيصة حتما لم يكن شائها الخلق إبليس قد يقول قائل ولكنه تشوه ومسخ بعد المعصية لكن هنا يفور سؤال هذا مجرد دعوة وتحكم بلا دليل فما بالنا لا نرى الطغاء المجرمين من قتلة الشعوب أيها الإخوة عمراء الحرب الذين يدفعون بالالوف والالوف يؤتون نيران مصالحهم ومنافعهم لا يرون على شيء ولا يابهون بشيء ولا يقيمون حرمه لشيء هم الاشر من بين الانس هم شياطين الانس ما بالنا لا نراهم مسخون ولا تشوه خلقهم بل كثير منهم ايها الاخوه يتميز بقدر غير يسير من العافيه الظاهره والجسم شديد الاسر والبنية القوية إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم المرافقين رؤوس النفاق وإن يقولوا تسمع لقولهم وبالمنطق العذب الثلث اللاذ حلاوة الثخر وجمال الابتسام أصحاب الابتسامات الصفراء أمام التلفاز والفضائيات وهم قتل قتلت الشعوب حتى يقول أعراض والحرمات ولكن جمال جمال ظاهر حذرنا الله تبارك وتعالى وحذر نبيه ان يغتر بامثال هذه المظاهر جمال الصورة والخلقه لا تعني شيئا كثيرا عند الله تبارك وتعالى ولا جمال المقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه قول لاذ جميل سلس ومنطق متماسك ويحلف ويشهد الله قدوته واسوته شيخ الأكبر إبليس كل حلاف والعياذ بالله هو مهين كل حلاف هو شخص إبليسي وشيطان الرجيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لا يحلف بالله كذبا إلا من فيه شيء من إيه؟ الشيطان والأبلس والعياذ بالله وإلا فمقام الله أعظم وأجل من ان يحلف باسمه أو يشهد باسمه سبحانه وتعالى على امر كذب وزور وافك مبين فشيخ ابليس الذي قسم ابوينا نهو له لهما لا من الناصحين فدلهما بغرور لعنه الله تعالى انه شيخ الكذبه والمغررين والمضللين يعدهم ويمنين وما يعدهم الشيطان الا غرورا اذن ما الحكايه من اين اتت مساله تشوه خلقه ابليس وقبح منظره أتت فيما يترجح لدى الظن أيها الإخوة من قصود طيبة لدى رجال الدين والتربويين عبر العصور تلمحوا فيها انبغاء حصول النفرة بادئ الأمر بمجرد سماء إبليس وما ينسب إلى إبليس وما ينسب إليه ابليس فهذه هي صورة الشيطان وهذه هي شاكلته مقبوحه مستفضعه مهوله مربوله مذمومه فاذا سمع الناشئ شيئا ينسب الى ابليس فقال مسلك ابليسي فكره شيطانيه شيء ما يحبه الشيطان ويدعو اليه ويسول به وينزغ به ويدعو اليه حصل له ابتداء النفور وهذا شيء سائغ ابتداء الا ان له لا لزمت عنه ليست باللوازم الطيبة وليست باللوازم الحسنة سأذكر منها اثنين اللازم الأول أيها الإخوة أننا لا نتعاطف مع مقبوحي الصورة ولا ننبلهم لهم الإنسان مرد بشكل غير جميل غير وضيء الناس لا يتحاطفون معه إلى اليوم في كل الحضارات تقريبا حصول هؤلاء أيها الإخوة على وظائف عمومية صعب معروف. تلطف الناس معهم تيسيرهم لأمورهم وشؤونهم صعب أصعب من غيرهم هذه خطيئة اللازم الأول خطيئة واللازم الثاني أيها الإخوة هو اغترارنا بالشكل الجميل والصور الوضيئة والمنطق العذب السلسال وهذه حماقة إذن هما لازمان أيها الإخوة تتوزعهما الخطيئة والحماقة وغفلة لأن شكل الوضيء والصور الحسنة قد تخفي وراءها روحا مظلمه ونفسا خبيثه وطبعا متوحشا واعماقا مظلمه شديده الاظلام حلسية وانت تغتر بالشكل الوضيء ولا باس بالرجال من طول ومن قصر ولا كذلك بالاماء واذا رايتهم تعجبك اجسامهم شكل جميل منظر لباس مستعطر ايها الاخوه تفوح رائحته الطيبه لكن باطنه اخبث أخب من الخبث نفسه عفن من النت والعفن ذاته من يدري هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله هؤلاء المكملون حسا هم نقص معنا يجتمع الامران ان يكون المر كاملا في الحس في البدن والصوره أتي بسطه في بدنه لكنه مبخوس الحظ في نفسه وروحه يجتمع الأمران يمكن كما يجتمع ضدهما أيضا كذلكم المنطق العذب ينبغي ألا يغرينا يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويفهض الله على ما في قلبه وهو ألد الخصى هو أكبر الأعداء الذي يعطيك من طرف اللسان حلاوة لكنه يروغ منك كما يروغ الثعلب أين الثعلب منه بل الذئبان الذئاب يعني الزوبان والفواتك الضواري قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويفلك الحرف والنسل فحسبه جهنم المهد وإذا أخذ له التقي الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم مستكبر جمال في المنطق أيها الأخوة نأخذ العطف لكن في الداخل كبر وعلو وغطرسة داخلية والعياذ بالله ورغبة انفهاق واندلاع في الفساد والإفساد إبليس أيها الإخوة اختلفت صورته إلى حد ليس باليسير بين الأديان والملل والنحل والفلسفات المختلفة في الديانه العبرانيه كما لمح الأستاذ الكبير عباس العقاد رحمه الله تعالى إبليس دوره دور نكرة يمكن لكل نكرة أن تؤدي هذا الدور وأنا أعلق على هذا هذا يعكس سوء ظن بالطبع البشري هذا العبرانيين أيها الإخوة ومن تاريخهم وتاريخ تمرداتهم ومسالكهم المنكورة إذاء رسلهم وأنبيائهم ما يؤكد أيها الإخوة حقهم في أن يسيء الظن بالطبع البشري وإن كان الطبع محصورا في حدود قبيلة معينة من الناس أولئك هم أنفسهم في الدين المسيحي ابليس يؤدي دورا محوريا الشيطان دعامنا يؤدي دورا محوريا مركزيا يمتد مع كل مراحل ويتخلل كل مراحل وأطوار قصة الخلق بدءا من لحظة الاغواء فالسقوط بالتعبير النصراني أو المسيحي وإلى اليوم فلولا إبليس ما كانت الغوايا ولولا إبليس ما كان السقوط ولولا الغوا السقوط ما كان لزوم الكفاره والفداء والغفران هذا رب المسيحية لب النصرانية فإبليس يلعب فيها دورا رئيسا ولذلك الشرير يدعى بالشرير الشرير مهم جدا وهم يتعوذون بالله منه صباحا مساء احفظنا من الشرير احذنا من الشرير يروح لهم بكل فنيه تمثل لهم بكل قارعه وطريق أيها الإخوة وعند كل مرحلة في الإسلام العظيم لا أتحدث عن المسلمين عن الإسلام نفسا الكتاب الكريم بالذات وصحيح السنة ابليس دوره استثنائي ضعيف أيها الإخوة ليس محوريا دور هامشي دور المخادع المخاتل المتلصص المفتقر للسلطان والقوه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي أنا كل ما كنت أملكه انا دعوت فقط لا أن ان بقوة بقوه فضلا عن ان يكره ويلز ويقهر انما يوسوس من شر الوسواس الخناس يوسوس يزين بهجس خفيف وبكلام جميل ايها الاخوه محسول مستحذب لا يقول لك هذه الهلكه فترد فيها كلا وقوله تبارك وتعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا دلاله على ما لا يعلق وانتبهوا ان كيد الشيطان كان ضعيفا بحد ذاته كيده في حد ذاته ضعيف لا نقول بايذاء كرم الله في الله لا, لا. بايذاء كرم الله لا شيء يقوم اصلا لا كيد ولا سعي لا حتى ولا اي قبيح كل شيء يتلاشى وانما بحد ذاته كيد الشيطان في حد ذاته وبحد ذاته ضعيف هذا اشاره الى ماذا اشاره الى مبلغ قوه العقل الانساني واقتداره على التمييز بين الخير والشر بين الحق والباطل بين الفضيله والرذيله فكيف اذا تهدى هذا الانسان بهدى شرع الله وتضوا بأنواره واستعظم بالعروة الوثقة من تقوى الله وخشيته لا سبيل للشيطان عليه حق البحثات لديه هذه القوة هذه اللياقة أن يميز ولذلك كيد الشيطان بالإزاءة كان ضعيفا فإذا ما سأله أحدهم فما بالنا نرى أكثر الناس مصروعين لإبليس وخطط إبليس أيها الإخوة وطرائق إبليس على حد ما قال ابو القاسم الحريري في مقاماته على لسان احد ابطاله في مقامه من المقامات وكنت امرا من جند ابليس حتى ارتقى بي الحال فصار ابليس من جندي فلو مات قبلي كنت احسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي قال انا معلم استاذ بروفيسور كبير ها على ابليس نفسي ابليس يحتاجني وانا لا احتاجه ممكن ممكن جدا قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وبدا بشياطين ماذا الانس شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا اخرج الامام احمد في المستد رضي الله عنه عن ابي امامه الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم لأبي ذر يا ابا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن فقال أبو ذر يا رسول الله وهل الإنس شياطين مبلغ العلم أن الشياطين من الجن فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم شياطين الإنس والجن يتلو شطر الآية يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أين أنت؟ من الآية طبعا حتما أبو ذر يتلو تل الآية وربما كان يحفظها ولكن الإضافة صعبة جدا المقام لا يتسع أوضح لكم كيف يعني شياطين الإنس والجن لا تعني بطريق القطع هذا ليس نصا أيها الإخوة أن في الإنس شياطين الإضافة تحتمل أربعة خمسة معاني على الأقل لكن هذا الموضوع عودوا إلى المستعاف في كتب التفسير قطعا ستقوم على هذا نعم فابو ذر يعني ليس رجلا لا يستحظى الكتاب أو لا يفقه ما يتلو يتمناه أماني كلا ولكنه ربما ذهب بالإضافة مذهبا آخر الرسول أكد إيه؟ أن الإضافة بمعنى البيان هنا كأنها بموقع من البيانية يعني شياطين من الإنس وشياطين من الجن فالإضافة هنا بيانية هذا, هذا فائدة التفسير النبوي ذهب هذا المذهب عليه الصلاة والسلام السلام وإلى الأمر أعقد من هذا بكثير ومثله لا ينطلئ على أبي ذر هكذا العربي القح الصميم لأنه يعرف ويحذق العربية ويجودها جدا إلى الغاية شأن كل الصحابة في تلك الحقبة لم تدخلهم لقنة ولا شوهت لغتهم رطانة أعجمية من أسف أن بعض العلماء أصروا على أن يجعلوا هذا الضعف ليس في الكيد والإحتيال إنما في البنية ما يعنينا من بنية إبليس نحن ما يعنينا من بنية الشياطين هذا لا يعنينا يعنينا كيده وسلطانه. هم أبلغوا كيده؟ وهل له من سلطان؟ كيده ضعيف وليس له سلطان انتهى روى عبد ابن حميد وابو بكر ابن المنذر وغيرهما من طريق مجاهد ابن جبر التابعي الجليل تلميذ ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال لا يهولنكم الشياطين لا تخافوا من الشياطين لانهم ضعاف واحملوا عليهم حتى إذا تبدى لك الشيطان كانوا تأخذون هذا الشيطان قد يتبدى حتى في شكل إنسي فاحمل عليه قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا لست أستوح لهذه الطريقة وأنا جازم أن ابن عباس لم يقول هذا القران يقول إن كيد الشيطان لم يقول إن بنية الشيطان ما يعني بنيته المعركه ليست معركة إيه على حلبة مصارع بيننا وبين الشياطين معركة في السلوك أيها الإخوة في الاهتداء الحق في تمييز الحق من الباطل يقول لك لا احمل عليه روح صارو حط تحتيك هذا كلام ضعيف جدا لا يزد عن الحبر رضي الله عنه وأرضاه ولذلك يقول مجاهد معقبا فكنت إذا ترى لي الشيطان في الصلاة حملت عليه فيذهب عني برضو كلام علي. ليس هذا المهم أنه إذا عرض لك بوسواس يوقعك في معصيه الله تبارك وتعالى أن تحمل عليه بنور الهدى وعصمة التقى والخشية هذا هو المهم هذا المعقد ما اجتمعه تصارعه وتفتخر بهذا كان يلذنا جدا حكاية الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه التي يرويها ابن مسعود وكيف عمر ايه صرع عائع الشيطان وحطه تحته هم أن تصرع هواك نعود إلى سورة إبليس في القرآن الكريم في القرآن الكريم أيها الإخوة تصريح في مواطن كثيرة لأنه عدونا المبين بين العداوة لا تحتاج طويلا الى التامل وامعاء النظر وانعامه حتى يضح لك انه عدوك هو عدوك لا يقودك الا الى ما فيه هلاكك وبوارك وخسارك في الدنيا والاخره فاتخذوه عدوا واضح اثنين الشيطان لعنه الله تعالى عليه ليس له سلطان على عباد الله الذين استعصموا بامر الله وبشرع الله انتبهوا اما العباد الذين اعطوه عن طواعي مقاداتهم قوله أنت الخريت أنت المرشد أنت الدليل فخذنا حيث تشاء طبعا بلا شك وانصاعوا له هؤلاء هم الذين يخاطبهم بقوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لن أصرخكم لن أنقذكم لن أساعدكم أنا اصلا واقع في الهلكه قبلكم ومعكم هؤلاء له هذا السلطان ليس سلطان القهر والالجاء أيها الاخوه وانما سلطان ايه الانقياد الطوعي هم انقادوا له طوعا فصار له سلطان زائف عليهم يامرهم فيطيعون يصرفهم فيتصرفوا فيما صرفهم فيه والعياذ بالله فلعنه الله عليهم وعليه ما وهم جهنم وبئس المصير اما المؤمن ايها الاخوه فلا لا سلطان للشيطان عليه يامر بماذا يامر بالفحشاء يامر بالمنكر وما يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالعشاء والمنكر والعياذ بالله يأمر بان اخوع على الله ما لا نعلم، ويعد ويمنني يعد ماذا بالفقر بالسجن بالموت بذهاب الاحباء والاوداء بخساره التجاره بتناقض زوجة بفقد الحيثيه والمنزله يعدوك بكل ملغص ابدا ابتذلك ترى ضعيف الإيمان البعيد من الله القريب أيها الإخوة من الشيطان تراه دائماً في حالة زرية لا يهنأ له نوم لا يهنأ له طعام ولا شراب في خلق دائم في حسابات ملتاثاً مغلوباً على أمره لماذا؟ لأن ما بيد الشيطان أما المؤمن فهو مرتاح لا يخاف لا من ضائقه الزق لا من سجن لا من موت لا من شيء لأنه في جنب الله وفي كنف الله وفي رحاية الله يعلم نفسه ايها الاخوه ويعلم نيته يعلم دوافعه وبواعثه فيما ياتي وفيما يذر فهو مطمئن الى انه في كنف الله تبارك وتعالى راح الا بذكر الله تطمئن القلوب ايها الاخوه كيد الشيطان ضعيف والله تبارك وتعالى كل شيء في قبضته نحن مع الله إذن هو ولينا آه اذن مما نخشى مما نخاف مما نرهب لا شيء, لا شيء يرهبنا لا شيء يخيفنا لا شيء يخنخرنا لا شيء يزعزعنا لكن إيمان إيمان التجربة وليس إيمان الكلام والخطاب والمنابر إيمان التجربة إيمان العمل إيمان الصدقية إيمان الصحيح الرجيح المليح النظيف الطهور المبارك هذا هو يأمر بهذه الأشياء بالتبذير تبذير الوقت والصحة والمال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ليس فقط المال تبذير المال مصيبة تبذير العمر مصيبة مركبة العمر يضيع في لا شيء أكثر أعمار من ترون من الناس تضيع في لا شيء وسيندمون عليها أشد الندامه بل أكثر هؤلاء أيها الإخوة تضيع أعمارهم في ماذا فيما يسخط الله فيما يوجب غضب الرب احتقاب المعاصي الاستكثار من السيئات من الموبقات والشيطان يضحك يتفرج جميل هذا هو التبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان يربه كفورا بدأ أن نشكر نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة العمر والوقت أيها الإخوة نكفر هذه النعم نتوسل بها إلى غضب الله وإسخاطه لا إله إلا هو حيث الشيطان والعياذ بالله النزغ بين الناس من أجل كلمة من أجل نظرة من أجل تصرف يسير ينزغ الشيطان ماذا أراد أخوك بهذا إلى ماذا قصد قصد أن يهينك قصد أن يحقرك قصد أن يسيء إليك قصد أن يفكك فيك قصد... وتحدث عداوة أحظيمة تصغي القطيع وربما الاحتراب من أجل نزغ من الشيطان وقل لعبادي يقول التي احسن أحسن إن الشيطان ينزغ بينه ولذلك أيها الإخوة لا تجدون احدا يحب المعاصي يحب الفواحش يكتب على الله وعلى الدين يزيف على الناس باسم الله وباسم الرسول باسم العلم والفقه يمشي بين الناس بالنميم بالنميمة والعياذ بالله يقطع ما أمر الله به ان يوصل يزعجه يرى الناس في تواد وفي محبة في بينهم يشيب الصالحين يسعبهم إلى السلطات إلى المجرمين إلى عداء الله ورسوله لا تجدون أحدا هذا نعته هذا وصفه إلا وهو من مردة شياطين الإنس الذين أمرنا أن نتعوذ بالله منهم نعوذ بالله من هؤلاء شياطين الإنس موجودون وهم أخطر من شياطين الجن ويوسوسون أيضا يحبون أن يستزلوا الناس وأن يفسدوا عليهم صفاءهم الروحاني أن يخربوا عليهم ما عمر الله من دينهم إن شر الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أيضا وشواس خلاس من الناس والعياذ بالله شيطان قد يقول قائل هل هو الشيطان لقد التقيت به مئات المرات أعرفه أعرف له مصديق كثيرين في ظن فلان من الشياطين إذن هذا الذي لا يزال يحلف صباحا بسم الله كاذبا والعياذ بالله من أجل دريمات من أجل ان عن نفسه تهمة يسيرة بسيطة جدا جدا يمكن يعترف بخطأه وانتهى كله يحلف على المصحف هذا شيطان والعياذ بالله من الشياطين يحلف بالله فإذا وقر لدى الناس كذبه وعلموا أنه أستاذ مبرز في الكذب عاد يحلف بالشرف خاصة إذا تزوج وصارت له زوجه يحلف الآن بشرفه وبشرف أهله يذبحه يذبح شرفه على مذبح مصلحته وانتهازيته شيطان في شكل إنسان في جثمان إنسان كما قال الرسول شياطين في جثامين إنس والعياذ بالله في إهاب بشر إذا رزق الله الولد فرج الله عنه كثيرا لماذا؟ يحلب بحياه أولاده أيها الأخوة ولا يبالي أحاش أم هلكم لأنه شيطان ليهم يقول الا مصلحته وإلا نفسه شيطان ولا يؤمن بالله ايمانا حقا لأنه يقول قد حلفت بها مئة مرة فلم يعاجلني ولم يواخذني فسأحلب به وساحلف الآن بأولادي ولن يهلكوا وإن هلكوا ليس امرا عظيما شيطان يوجد بشر على هذا النحو والعياذ بالله يحلف حتى بحياة أولاده قد يعرضهم للهلاك الله تبارك وتعالى كما في القصة اللطيفة التي تروى عن سليمان النبي الحكيم عليه السلام ابن تهوت جاءته حدأة جارح من جوارح الطير جاءته حدأة يوما فقط أي نبي الله النبي الحكيم سلي ربك أم هول هو أم عجول يمهل أم يحجل على عبده إذا أذنب وتجاوز فناجه ربه وعاد اليها بالجواب قال لها يقول لك الله تبارك وتعالى انه مهول فامهل الكافرين امهلهم رويدا وين يخرجون الكون كونه والزمن كله في يده لا اله له ما في شيء بضيع إذا اكو لا يعجل مهول غير عجول فاستشعرت الراحه في الحدائق فانطلقت وهي في جو السماء مرت على قوم من الناس سشفون لهم على نار لحم فهبطت خالستهم واختطفت قطعة لحم ولم تفطن إلى جمرة كانت لا تزال إيه؟ لاصقه بقطعة اللحم وجاءت بالقطعة ووضعتها في عشها تزق بها أولادها فاحترق العش بما فيه وفقدت فراخها وعشها فانكسرت نفسها وبتأست وعادت الى النبي الحكيم قالت أي نبي الله الأمر عجب ألم تخبرني آنفا بكذا وكذا قال بلى قالت فقد حدث معي كذا وكذا فقد عاجلني ولم يمهلني وعلى ذنبا صغير ما استرزقنا لأولاد فراخي فناجى ربه ثم عاد إليها بالجواب أيتها الخدأ يقول لك الله تبارك وتعالى إنهم هولون غير عجول حليم لا يعجل ولكن هذه ذنوب قديمة وقد آن وقت الحساب وين يا حدا يا غبية عندك ذنوب بالمئات و من قديم من سنين والله يمهل ولا يعجل الآن قال لا جاء وقت الحساب الآن هذا يحدث ايه مع كثيرين من الناس ولا يتبطنون لا هم ولا غيرهم والسعيد من معظى بغيره ايه شوفوا الآن حكم على حبيب العدلي أول غير ثلا طبعا هذه هذه تهم ضغط التكسب بالمالي العام واستغلال المنصب وين تهم إطلاق الرصاص على الناس قتل الشعب هذه في عدالة إن شاء الله تعالى ناس أقول الله إيه أن يأخذ العدل ومجراء فيه وفي سيديه وأسياده هذا هو الله أمهلهم وترك الحبل على الغارب ما في حبل على الغارب عند الله ما فيه أمهل ومكر إله واملاع لا إله إلا هو أملي لهم إن كيدي متين الآن أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحان الله صاروا في التحوت بعد أن كانوا في السماك الأعلى صاروا تحت تحت أيها الإخوة وعدوا من الدون نسأل الله أن يكرر عبرتهم وعرضتهم في كل طواغيت العرب في سوريا واليمن والبحرين في كل مكان الذين لا يتورعون من قتل شعوبهم أيها الإخوة شعوب فضيعة هؤلاء بارسة تريد أن تنظر إلى إبليس من البشر؟ انظروا إلى هؤلاء الحكام القواغيت هؤلاء أبالسة نحن لم نرى يوما إبليس يخرج ويقتل الناس لأنه لم يكن السلطان ليس له سلطان لكن هؤلاء رأيناهم وعشنا معهم عشرين وثلاثين سنة و40 سنة يذبحون شعوبهم تكون أعراضهم يستبحون دماءهم وأموالهم صدرون حرياتهم هؤلاء أبالسة حقيقيون أيها الإخوة أبالسة حقيقيون نحن في النهاية نرى أن خطة القرآن أيها الإخوة وتصوير القران الكريم للشخصيه الشيطانيه للشخصيه الابليسيه هي اصح تربويا واثقل في الميزان ميزان المقارنه والمكافاه كيف ايها الاخوه اولا هذه الخطه لا تترك لاحدنا هامشا وسيعا قويا عريضا يتحرك فيه متنصلا من تبعات افعاله وعواقب ولوازم اختياراته يقول لك لا لا لا أنا والله الشيطان يا أخي الشيطان أبواني أخي نحن أطلع على الشيطان شو شيطان؟ شيطان إيه؟ شيطان ضعيف ويأي أنت ألا تقرأ كتاب الله؟ كم مرة نسب الله تبارك وتعالى أفعالك إلى الشيطان؟ فقط زين لهم الشيطان وأعماء لهم ما كانوا يعملون الفعل ينسب إليك فعلك هذا عملك وفعله هو فقط كان له التزيين وأنت قبلت هذا لفساد مزاجك مزاجه غير والعياذ بالله غير صحيح غير سليم بعض الناس تكون عنده الزوجة الحسناء يتمناها الملك من الملوك والله العظيم يزهد فيها لا يحبها يبدأ يبحث عن القاذورات عن القادرات ويدفع فيها الأموال لأنه قذر النفس مزاجه مختل هذا الذي أرياه النبي في المشهد العلوي أيها الإخوة في شكل الرجال يتركون اللحم الطيب تعافوا نفوسهم يحفون لحم الطيب الهنيء الذكي ويأتون لحم أسود منتن خبيث يأكلونه وينضعونه ما هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أناس والحياث قالوا من أمتك مش بس يهدوا نصارى ويندوسوا لا من أمة محمد يا حبيبي ممكن بصلوا كما في المساجد إيه في ناس هكذا يترك الشيء الطيب ويذهب إلى الشيء الخبيث ويلذ له الخبيث أنا أقول له مسكين أنت يا أخي روح تعالج روحيا اذكع نفسك ليلة النهار فيك مشكلة نفسانية أنت روحية نفس خبيثة كيف تعافى الطيبة وينزل لك الخبيث؟ الخبيث الذي يغضب الله تبارك وتعالى ينتن جهنم الزنا تنتن منهم نار جهنم والعياذ بالله النار لا تطهرهم يستسهل الزنا رجلا كان عمره يكون عنده المئة ألف يستقلها ويرى في ذي أخي عشر خروش تهوله وتروعه ويريد ان يغلبه وان يخادعه عليها شو خبثه والطمع والجشع والنفس العقيره هذه ما هذا هذا ليش حتى لو تهوته الله الدنيا بما فيها ومعها امثلا لا بقى نفس مريضه معتله لم يربي نفسه تربيه ايمانيه ويتنصل في اللحظه المناسبه قراته مره لاحد الاذكياء يقول الشيطان يرى اعظم انتصار له حين لا يرعى المسرح حين يظن غيابه بالكامل شيطان غير موجود نحن فقط الموجودون أقول وهذا فهم سليم وصحيح إذا تعلق الأمر بماذا؟ بالإنجاز بما يظن انجازا وكسبا بما يظن إيجابية ونجاحا طبعا البشر لا يقول لك إيه؟ يقول لك هذا الشيء بما أنه ظهر أنه إنجاز وكسب وقد يكون ايه شيطان أو يقول لك هذا مني من ذكائي أنا خططت وأنا رسمت وأنا كنت ذكيا وفي الحقيقة هو كل من ماذا؟ من تسويل وتزيين الشيطان الشيطان زي له هذا لكن الشيطان يسره جدا أن لا يظهر ويرى نفسه منتصرا حين يغيب خبيث عنده خلاص في الشر مثل خلاص المؤمن في الخير خلاص المؤمن مؤمن يتصدق بصدقه مثلا ولا يحب حتى أن تعلم شماله وماذا أنفقت جميله ولا احد يدري لا زوجته لا أبوه لا أمه لا الذي تصدق عليه لا أحد يدريه ما الذي يتصدق ما الذي عمل هذا الخير يفرح المؤمن يرى هذا انتصارا له إيه لكن المؤمن المرائي ضعيف الإيمان يغضب المسكين ولا أتسعه الدنيا إذا لم ينسب إليه الفضل كيف يا أخي أنا سويت وأنا عملت لماذا لا أكرم لماذا تعمل الدنيا معناها أنت بارم الإخلاص ما في عندك إخلاص أنت لا تعبد الله تعبد نفسك يا مسكين وأنت في أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة كما في حديث صحيح مسلم هذا الشيطان لا مخلص حقيقة في الشر لا يهمه أن يظهر لا يهمه أن يُعزى إليه يسعده جدا أن تعزو نجاحه إليك أنت تقول هذا نجاحي أنا أقول لك كويس مصبوط صح نجاحك أنت المهم أمعن في هذا الطريق حتى تهلك يجلس أقول أيضا تعقيبا على هذه الجملة من طرف آخر والشيطان يرى انتصاره الأعظم أيضا بالمقابل حين لا يرى على المسرح إلا هو حين يغيب الإنسان حين يغيب نحن ولا يرى إلا الشيطان الشيطان فعل الشيطان أي عمل الشيطان أي تبر ونفذ إذا تعلق الأمر بماذا مش بالإنجاز بالمكسب بالشر بالضور بالمصيبة بالفجل هذا مش أنا أقول لك حقيقة الشيطان الشيطان تقريبا 99% يتحمل 90% من الجرم أنا عبد مقهور تسلط علي بمكره العجيب القوي غلط الشيطان هنا أيضا يسعده أن تنسب فعلك إليه لأنه في نهاية المطاف يوم القيامة لن يتحمل عنك وزرك لعنة الله تعالى عليه سيقول لك سأحمل مثل وزرك صحيح الله سيحمل مثل وزرك لكن أنت أيضا تحمل وزرك لا تمنصل فالقرآن حين يقلل أيها الإخوة من تدخل إبليس من مدخلية إبليس ويعطيه دورا استثنائياً دور الخداع والتزيين والتسويل دور ضعيف حقير هذا هو دور إبليس مش أكثر من هذا على فكرة والاستعاذة من قلب مخلص أيها الإخوة مرتبط بالله تطرده إلى بعد بإذن الله تخصئه مخصى الكلب أكرمكم الله وأكرمكم هنا إذن لا يبقى لك هامش واسع عريض لكي تتنصل من تبعات أعمالك تنسبها للشيطان هنا تقف أنت مباشرة اذا نفسك تحاسبها الإمام ابن الجزري يحكي قصة أحد الصالحين كان كل ليلة قبل أن يضع رأسه على الوسادة يخرج صحيفة ويكتب فيها ماذا فعلت اليوم؟ ماذا أحسنت؟ ماذا أسأت؟ أسأت في جنب الله أسأت في جنب العباد عملت كذا كذا استغفر الله يعتذر يصلح يورد الحقوق إلى أصحابه يعتذر من الناس يستسمحهم كل يوم يقول ابن الجزري فتوفي إلى رحمة الله فراه أحدهم في المنام يا فلن ما فعل بك قال اوقفني تبارك وتعالى بين يدي وقال لي يا عبدي كفيتني حساب نفسك اليوم بما كنت تحاسبها في الدنيا ادخل الجنة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنهم مما يخففوا على العبد الحساب يوم القيامة أن يكون حاسبا نفسه يقول عمر رضي الله تعالى عنه هذا كان يحاسب نفسه كل يوم اما الشياطين شياطين الانس لا والله لا يحاسبون انفسهم لديهم ضمير مطاطي أيها الإخوة متسع عجيب اوسع من الهرم اوسع من الدنيا يبرر كل شيء اذا سرق اذا كذب اذا قتل اذا غش اذا حقد اذا انتقم اذا كفر كل شيء مبرر عنده دائما هو صح وانت غلط دائما هو على حق وانت على ضلال دائما هو صح والقدر غلطان القدر الله عز وجل يعاكسه هو مظلوم ضحية المسكين يفعل كل شيء يكذب على نفسه والله من أحوج ما يحتاجه الواحد فينا يا إخواني واخواتي أن يكون صادقا مع نفسه يا ريت أن الله تبارك وتعالى يمن على كل واحد على كلنا أيها الإخوة بهذا الضمير اللي يخذ الصاحي الصاحي اللي الذي يقول لك هذا حق وهذا باطل أنت مبطل هنا أنت كذاب أنت فعلت هذا وهذا ليس لله وليس للدين بل انتصار لنفسك أنت فعلت هذا غشيا ولم تفعله نصيحه أنت فعلت هذا حقدا وحزدا حسدا ولم تفعله انتصارا للحقيقة والعدالة لما تكذب على نفسك يا الله لو من الله على واحد منا بمثل هذا الضمير أنا أقول لكم يقطع الطريق الله بخطوتين بخطوتين يصل إلى رب العالمين لا إله إلا هو نسأل الله تبارك وتعالى أن علينا بتعريفنا بنقصنا ودغائرنا ودخائرنا اللهم طهر ضمائرنا وقد استرائرنا ونور أبصارنا وبصائرنا واهدنا بهداك واجعلنا ممن خافك ورجاك برحمتك يا ارحم الراحمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سؤال الحسن البصري يوما يا أبا سعيد هل ينام إبليس؟ قال لو نام لا الناس لست مع هذه القولة وأيضا لعلها لا تصح هذه القولة تعكس الصورة الخاطئة لإبليس أن أبليس هو المسؤول عن 90% من أخطائنا ومن جرائمنا غير صحيح هو مسؤول أقل بنسبة أقل من هذا بكثير المسؤول أعظم نفوسنا الخبيثة أيها الإخوة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني الله قال النفس وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي اللهم ارحمنا برحمتك الوسيعة فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل نفسه نفسه النفس يا اخي اين النفس النفس لا تقول لي لو نما ابليس لا على الناس لا يستريح الناس لان الناس هم الناس فيهم الخبث والكلام الكذب والدجل ايها الاخوه وهذه الصفات السيئة التي لا يطهرها الا الصله الحقيقيه بالله تبارك وتعالى محبه الله وخوفه ورجاؤه ما يحتاج العقل كبير حتى يكون من الاتقياء لذلك نفى الله العقل عن كل من عصاه كل من عصى الله لا عقله ان إن شاء الله يحمل مئة جائزة نوبل والله العظيم لا عقله له كل من عصى الله جاهل جاهل منزور العقل من أطاع الله ودبر أمره بهدى الله هو العاقل وإن كان اميا لا يفق الخط هذا هو العاقل لماذا؟ لأنه يمهد لنفسه سعادة أبدية وذاكم أحمق غافل حامل عشر نوبل لو وجد مثله لماذا؟ لأنه يحفر يعمق حفرته في جهنم والعذو بالله هذا من أحمق عباد الله وإن يا أخي سعادة أبدية وشقاء أبدي وين العقل أقول الله وكون مع الصادقين إذن النفس لا بد أن نعود باللائمة على النفس ولذلك أقسم الله بها ولا أقسم بالنفس اللوامة هذه أقسم الله بها تبارك وتعالى ولا هنا زائدة يقسم بها لمكانتها ومثابتها عنده تبارك وتعالى النفس اللوامة هي الضمير اليقضان الصاحي هذا نفس هو. أخواني وخواتي قبل أن أغادر هذا المكان الكريم أحب أن أعلق أن بعض الناس ربما يريد أن يسمع تعليقا على استشهاد الشيخ وسامة ابن لدي الرجل أفضى إلى ربي تبارك وتعالى لا يجوز لأحد أن يتحكم في مصيره لا يجوز لأحد أن يتحكم في مصيره وأن يغاصب الله صلاحياته هذا عمر الله تبارك وتعالى لا يعني لا. ثانيا لا يعنينا أيها الإخوة أن ندخل في نقاش بزمط عقيم قتل لم يقتل كذب صدق ما حدث لا يعنينا في العام الأخيرة أمات أم قبل سنة سنتين بالفشل الكلوي الأخير لا يعنينا هذا نقاش بزنطي ومش مفيد أن نعرف الحقيقة بخصوص هذا الموضوع الذي يعنينا أيها الأخوة أن أسامة ابن لادن وأتباعه وقاعدته لم يتحص من ورائهم ومن وراء سعيهم للأمة خير بل كل ما تحصي الآن الأسف الشديد ضر كبير لحق بهذه الأمة ذهب العراق منا أفغانستان إلا قليلة تقريبا أيها الأخوة سروب مجازر تأليب المسلمين بعضهم على بعض فضلا عما وقع من مآسي أيضا وأعمال مستشنعة مستبشعة أعمال الراهبية أبدو أن نكون واضحين أيها الاخوه اتخاذ المدنيين العزل هدفا من أجل خدمة أي دروجة أو أهداف سياسية إرهاب لا يسمح به لا الله ولا رسوله ولا الشرع ولا المقصطون من إيه؟ من بني البشر هذا الإرهاب إيش داخل المدني أياً كان مدني هذا لا يقاتل تأخذه في طريقك لتحقق به هذا الإرهاب انتهى هذا القدر على فكرة متفق عليه في تعايف الإرهاب هذا القدر بس في أشياء إشكالية معقدة غير متفق عليها لكن هذا القدر الكل كل العقال يسلمون به أخذ مدني في الطريق عشان تحقق أهداف سياسية هذا إرهاب هذا الإرهاب الذي حدث في أكثر من عاصمة في الغرب أيها الإخوة للأسف كانت النتيجة ان شاهدت سورة الإسلام تأخر الإسلام وصارت الحالية والعاطلة تتطوع وتنتدب نفسها لكي تنصح للمسلمين كيف عليكم أن تفهموا الإسلام كيف عليكم أن تجددوا دينكم كيف عليكم أن تصلحوا إيه من أوضاعكم؟ كيف عليكم أن تعيدوا النظر في كتابكم وسنتكم؟ طب إيش رايكم يكون نؤلف لكم قرآن جديدا نسميه الفرقان الحق؟ ويلا بالمرة حيكون أحسن لكم من هذا الكتاب هذا الذي خبلكم هذا التخبيل والراض بالله وقباحات ورقاعات هذه رقاعة حماق وسخافة الكل من يحسن من لا من يعرف من يعرف الكل بدأ يتطوع يتكلم إيه؟ بسم أنه الهادي للمسلمين كأن المسلمين أمم الحمقى أمم القصر أمم الأغبياء لسنا كذلك لم نكن كذلك ولسنا كذلك أيها الإخوة أبدا بفضل الله تبارك وتعالى ولكن وجرم رب جرم يعني جره صغار قوم فحل بغير جانيه البلاو للأسف آه لذلك تقييم النهائي أيها الإخوة آه مسعى القاعدة وأمال قاعدة لم تفد الأمة حقيقه حقيقة أضر بالامة كثير واضح الضرر وأخرت القضية الفلسطينية وعقدتها وازمتها. لكن بالمقابل وهذا من لطف الله تبارك وتعالى ومن مكر الله الكريم الطيب بهذه الامة وصنعه لها إنه جاء مقتل الشيخ أسامة في الوقت الذي أثبتت أثبتت فيه الشعوب قدرتها أيها الإخوة على التغيير والإصلاح وتعديل وجهه والمسار بأقل الأثمان وذاتيا تقريبا. نحن نستطيع ان نقوم بها يعني ما كان على ابن لاد ان يسعى إيه في احداثه وانجازه ألف سنه ولن ينجح نجح الشعب التونسي في اسابيع نجح الشعب المصري في اسابيع ان شاء الله ينجح الشعب اللي ونجح تقريبا ايه ثلاث أربعة طريق قطعات ان شاء الله ينجح الشعب السوري باذن الله والشعب اليمني والبحريني كل المظلومين كل المضطهدين ينجحون باذن الله تعالى لهم الحق يا اخي لهم الحق للشعوب الحق ان تحكم نفسها بنفسها انتهى اليوم ليبيا هذي وسوريا واليمن ها هذه ثلاث دول من بين ستة دول في العالم لا تزال تحكم حكماً عسكرياً ما شاء الله نصيب الأسد عندنا عند الأمة العربية لا يزال يحكموا حبة عساكر ما حزل هذه وهؤلاء العساكر على فكرة هم الذين يأكلون أيضاً إيه؟ يأكلون موازنات الدولة تقريبا في سوريا ما ينفق على الجيش أكثر مما ينفق على التربية والتعليم والصحة والخدمات يا أخي إيش هالجيش هذا ولا إيش الجيش هذا ما شاء الله لم يحرر الجولان لكن احتل درعة شوف العار احتل جيش يحتل درعة يا. ما شاء الله الجيش هذا ايش الجيش المغوير هذا يحتلون شعبهم يحتلون العزل عزل أمثلاً هكذا لكن أشاوث هؤلاء الأبطال عزل يتحدون أي العار والنار يرسمون طريق الشرف وما هي الكرامة أيها الإخوة يحتل درعة وانسحب درعا بارح يا ما شاء الله احتلت الجولان؟ استعجلانك لا يحتل دراه يعني مهازل مسخره صرنا نعيش فعلا في مساخر كما اسميها مساخر حقيقيه مفارقات لا تنسلك في ذهن محترم انتهى الحمد لله إذن باذن الله نحن نعمل ان ينتهي دور القاعده وعهد القاعده وعيد رؤيه القاعده وان نشرع في دور جديد للامه للجماهير للشعوب باذن الله تبارك وتعالى هذه الجماهير لا تعلم هي التي تعلم هذه الجماهير أيها الإخوة هي التي تصنع التاريخ تفرض اللحظة وتكتب التاريخ إن شاء الله قريبا بما يشرفها وبما يجعلها تقتعد مكانتها ثانية تحت الشمس المكان التي تليق بها وهي جديره بها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وهدنا وهدي بنا وافتع علينا بالحق وأنت خير الفاتحين اجعلنا مفاتيح الخير مغاليقة للشر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فكله خير معين ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيزا مقتدر فإنه لا يعجزك اللهم ارحم كل من بنى الإسلام منارا أو رفع له شعارا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا فيما جرت به المخادير اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم قموا بلصلاتكم يرحمني الله